مِنَمُؤْمِنينَ ررجَالوا صَدَقُ مَا آهَدُ وَهَا عَلَيْهِ فَمِنهُم من طبَب نَحَ فَمِنهُمَْ طَب نَحَهُ وَمِنهُم مَ تَظِروا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 وَكَثَ اللَّهُ المُؤمِنينَ القِتَ وَكَانَ اللهَّهُ قَوِي نزيِيزَا وَأَنْ زَلَّذينَ ضاهَرُهُم مِنْ أَهْلٍ كِتابَابِ صَيَْصِيهِم وَقَدَفَ فِي قُلُ بِهِمُ الرَّابْ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 بي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت من